مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب